فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصحوفة وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خنقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت